وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قَالَ ربي يعلم القول فِي السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر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 فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين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 نفع وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهو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 والنين اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففطقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تنيد بهم وجعلنا فيها فجاجا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 افا اني التفهم الخالد كل نفس ذائقه الموت كل نفس ذائقه الموت ونبلكم بالشر والخير فتنه والينا توجعون واذا راك الذين كفروا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 لو يعلم الذين كفروحين لا يكفون عوجهم النار ولا عن ظهورهم وَلَا ولا عظهم ولا هم يصرون بل تأتهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم يفرون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحقق بالذين سخروا منهم فحقق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل ميكلئكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عاذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا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 إبراهيم أُشهِدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا أَبَا أَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَأَبَاكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينققون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينققون شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين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 ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ نافلاً وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَ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 القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وَسَخَّرْنَا لَهُ مَا دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُم شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ نُرِيحًا عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فيها وكنا بكل شيء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 وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عيدنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدرى سود الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذنّوا إذ ذهب مغاضبا فظنّ أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الله إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات الله إله إلا أنت سبحانك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 فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ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 وَقَتَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاقِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا غَالِيلِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ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 إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت تفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي وتمتعدون يوما نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا انا كنا فاعلين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 وَإِنَّ أَدِيرِينَ أَقَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ مَا تُعَدُّونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ أَدِيرِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ حَكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ